وذكر الله في أيام معدودة فمن تأجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه, عليه لمن استقاموا والتق الله واعلم أنكم إليه تشاءون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 وإذا قيل له اتق الله أخذته العذة بالكتم فحسبه جهنم فحسبه جهنم ولا بكسن هذا ومن الناس من يشري نفسه بتغاض مرضات الله والله رأه بالعذاب يا أيها الذين آمنوا دخلوا بالسلم ك فلا تتبعوا فقوات الشيطان إنه لكم عجل مبين فإن سللتم من بعد ما جاءكم البينات فاعلموا, فاعلموا أن الله عزيز حسنين هل ينفرون إلا ياهم الله في غلٍ من الغمام في غلٍ من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور.